مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه انا أنشأناهن ان شاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين سَلَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَسَلَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَقْحُورٍ لَّا كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين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 أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح رَبِّكَ ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم